أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض عن رنمات كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ولو نزلنا عليك كتابا في أرطاسها فلمسوه بأيديهم لقالا الذين كفروا إن هذا إلا سعر مبين وقال I love you. them, on, come on, تَخْرُجُ وَلَعَسَى عَنِ النَّاسِ الَّذِينَ كَذَّبُوا O Sun, I've فتطردهم فتكون لنا الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا لتوصل الآيات ولتستغير سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا تدعوا الهواء قد ظلمت إذا وما أنا من المحتفين قل إني على استعجلون به إذ الحكم إما نربا يقص الحق قُلْ مِنَ اللَّهِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنَ الْأَوْلَىٰ مِنَ كُلِّ جَبَابِرَةٍ ۖ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۖ قُلْ هُوَ الْقَاصِرُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ۖ يَدَعْ عَنكُمْ قُلْ هُوَ سَكُمْ شِيعَةٌ وَيُرِيقَ بَعْرَكُمْ بِسَبَعٍ أَضَلْتَ كَيْفَ نُصَرِفُ لَعَيَاتِ لَعَنَاهُمْ الْقَوْلُ وَكَتَبَ بِي قَوْمُكَ وَهُمْ حَقُّ أُنْلَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَقْيِ لِكُلِّ نَدَيٍّ and what happened to بما كسبت ليس لها من دود لا يمري ولا شفيع وإن تعدل كل عدم لا ينخل منها أولئك المبين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب حبوب الأمن فأي الفريقين أحب بالأمن إن كنت تعلم Terima kasih وهم على صلاة المحافظون ومن أظنه ممن افترى على الله كذبا أو قبله حي أولئك تباسقوا أيدي إن أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على بلهون اليوم تجزون على بلهون لما كنتم تقولون على الله غير الحق وكونوا ثم من آياتي تستكبرون ولقد فَصَّلَ الْآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْهَا زَوْجُهُنَّ وَمِنْهُنَّ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَتَضَرَّعُوا إِلَى رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فخرجنا فخرجنا من نبات كل شيء فخرجنا من خضرا نخرج من محب متراكب ومن النخل من عض العين وودانية وجنات وجنات من أعماده والسيدون مشتبينا <تصفيق> هو غير متشابه كل شيء وهو بكل شيء عليم Oh فَإِنَّ عَمَلَهُمْ كَانَ لَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَضْرَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنَجَاءَتْهُمْ آيَةٌ يُبْلِغُهُمْ نَبَأَهَا قُلِ إن وَمَا يُشْرُكُمْ أَنْ قال لهم إنوتا حجرنا عليهم كل جهدنا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ أُتُوا الْمُتَابَ يُعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ نَبَأٌ كَمَتْ فَلَا تَكُونُوا نقوم ترى وتعمل كلام جور بك يا سيد المواهب لا مددل لك هذه وهو بسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطللتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأبوائهم بضي العلم إن ربك هو أهلق بالمعتدين والعلم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 وصل من آياتي قومي Terima kasih kerana لله فهو يصل الى شركائهم سيحكمون وكذلك سين لكثير من المشركين قتل اولادهم قتل اولادهم يصلى عليهم كلنا محمد على زاننا واين كُلُوا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ لَا مُتَشَابِلاً وَلَا ضَيْرَ مُتَشَابِكِ كُونُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ آتُوا حَظَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا حَظَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية زواج من الطهن اثنين ومن المعزنان أما اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقى اثنين قل أم فكرين حرما بالأنسيين أما اجتملت عليه بغير <تصفيق> اي Al-Fatihah فَإِنَّكَ فَقَرَكَ فَقَرَ اللَّهُ كُلُّهُ رَحْمَنٌ فَإِنَّكَ فَقَرَكَ فَقَرَ اللَّهُ كُلُّهُ رَحْمَتِهِ وَاسِعٌ وَلَا يُرْدُدُ حتى يبلغ أشدًا وأوفوا الكيل والليزان بالقسط لا نكلف نفسًا إلا أسعى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا ضربًا ودعه لله أوفوا ذلكم وصاكم به لعنكم تذكرون وَنَزَّلْنَا سَوْطِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَجْتَمِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمُ الْصَّلَاةُ بِغَيْرِ عَلَيْكُمْ تَنْتَظِرُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابَةً مِّمَّنْ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء تبعون تقول أنكم ترحمون أن تقول إنما أزل الكتاب على الطائفتين من قدرنا وإن كنا على دراستهم لغافل أو تقول. جاءكم بينه من ربكم وهدى ومن فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصد عنها سنجزي الذين يصدون عن اياتنا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّنَةِ فَلَا يُجَاءَ درجات لي ابن وكل فيما تكم إن ربك سميع.